إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن فِي خَلْقِ السماوات وَالْأَْرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في فِي فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فِي البحر.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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء Vefuk illati tajri fi el-bahr bima yam fagun naso maa azal Allahu min el-samai mimmaeim fahiyabhi. فأنفعوا الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي في البحر بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِمَّا إِمَّا فَأَحِيَابِهِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَفْعُلُ نَاسٌ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِمَّا إِمَّا فَأَحِيَابِهِ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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي في البحر بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها من كل دابة وتصريف الرياح، فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح فاحيا به الارض بعد موتها بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. Ve tescrif el riyah, fâ ahiabihi el ərbâbâd mawtîha ve bethfiha min kullı dabbe ve وتصريف الرياح فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 ve tescrif el riayh, fahiyabhihi el arz bagd mouteha ve bethfihi min kull dabte ve بَتٌّ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفُ الرياح. وتصريف الرياح فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 وتصريف الرياح وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري فِي البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما فأحياه، به, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دببة وتصريف الرياح، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله يحبونهم كَحُبِّ اللَّهِ ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم كحب الله ومن الناس من, يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن كَحُبِّ اللَّهِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 والذين آمنوا أشد حب لله. والذين آمنوا أشد حب لله. والذين آمنوا أشد حب لله. والذين آمنوا.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 والذين آمنوا أشد حب لله والذين آمنوا أَشَدُّ حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن القوة لله جميعه وأن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 وَلَوْ yar aldıdın zlmo, ız yaroon algab an al kuvte lil lahı jmiyoo, wa an allah şedid ul algab. Vlo yar aldıdın zlmo, ız yaroon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 İnna al-kuwe'tilillahi jami'oo, wa an Allahu shadiid al-ghabab. Vello yera laddiin zulumu, ız yaroon al-ghabab. İnna al-kuwe'tilillahi jami'oo, wa an Allahu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 القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنون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 القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا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 اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم إذ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ من ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.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 إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. من ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين التبعوا مِنَ الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار.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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 ya ay yehanes kulum, mma fi al-ard halal ve tib ve, ve la tetbegu xutwati al-shaytan. Innuhu l İnnehu l-kum adum mubin. İnnehu l-kum adum mubin. İnnehu l-kum adom İnnehu l-kum adom İnnehu İnnehu İnnehu إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين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 ya ayeha insan kulu, mma fi al-ard halal ve tib ve, la tetbegu xutwati Innamayamurkun bi-su'u ve al-fahşa'i ve anta'qulu' al-Allahı ma İnna ma yâmurkum bi sūw wa al fâḥšāi wa ant qulū Innamayamurkun bi-su'u ve al-fahşay ve an tıkolun al-Allahı ma la tâlemun. Innamayamurkun bi-su'u ve al-fahşay ve an tıkolun İnna ma yâmurukun bi sūw ve al-fâḥšāi ve anta qulunu al إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون İnne ma yâmurkun bi sūw ve al fâşşāi ve an tāqulu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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 ya ay yehan nas, kulu mma fi al-ard halal ve tib ve, ve la tettbegu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 Kazalik yerihi Muallahu a`malhum hasaratin alayhim ve mahum bixarjin min al-nar. Ya a`yha nas kulu mma fi al-arz halal o tibu ve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 bıxarjin min al-nar. Ya ay-yuhan nas, kulu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 زَلَّ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى فَيْنَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنزل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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا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 زَلَّ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى فَيْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى عَلَيْهِ آباءنا Videa, قِيلَ sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 وتصريف الرياح، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 بَتِي وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 ya ayeha insan kulu, mma fi al-ard halal ve tib ve, la tetbegu xutwati al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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي في البحر بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها من كل وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 ya ay yehan nas kulu mma fi al-ardi halal o, tibin, ve la tetbegu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 فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ya ayeha insan kulu, mma fi al-ard halal ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. إن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 فأحيا الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي البحر بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها وبث فيها مِن كُلِّ وتصريف الرياح وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد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 ya ay yehan nas kulu mma fi al-ardi halal o, tibu, ve la tetbegu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 وتصريف الرياح وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 إن القوة لله جميع وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَى الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ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 ya ay yehan nascu kulu mma fi al arz halal o tibu ve lat tabegu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 بَتٍّ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 القوة لله جميع وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَى الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاطُ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 ya ayeha insan kulu, mma fi al-ard halal, ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنّه لكم عدو مبين.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 يا ay yehan nas kulu mma fi al-ardi halal o tibu ve la tetbegu xutwati al-shaytan innu lukum وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبْعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبْعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا إِن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 ya ay yehan nascu kulu min ma fi al-ard halal an taybeu, ve lattebgeu xutwati al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 اِنْ فَأَحْيَا بِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا